へぇー。<音楽> الناس في ش د ة هولهم وفزعهم و أ ن ت تجلس على منبر ليس ك أ ي منبر إنه منبر من نوم ليس في أي ك انه إ ن في ظل عرش الله سبحانه وتعالى تخيل ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل ص د ق و ن الشهداء يغبطونك على ما أ ن ت فيه إ ن ه م المتحابون في الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء جرب جرب أ ن تحب في الله, وتبغض في الله وانظر ت ب غ ض في ل ل ه و ا في أ ث ر ذلك في قلبك جرب جرب جرب, جرب